لو تصير شمسنا هذي سواد لو تكون أ ر ض ن ا كومرماد لو أ خ ا ف شعبنا تحت الزناد لو يظنوا أ ن ن ا قسما قسما قسما يلقوننا في كل واد حينها ستعتلي رايات تلك ر ا د you、oh. ارسل ل جند ما ك ش أشرفت إ الفجر من بعد ظ ا م نحن ي الليل ا ولكن بشروه أرسل ل أبشره ف سلام <تصفيق> قال <يا جند> <تصفيق> بالتحاق برقا وصواعق أرشقوهم قال بالتحاق برقا قال يا البيارخ سأراكم كنوا بالسهار يا البيارخ سأراكم كنوا وصواعق بالسهار جند جند أرشقوهم بالسهار وارشقوهم بالسهاب فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم و ض ر ب و ا كل ب ل ا ن بدم ستغرقوهم هو ووعد نجوت هو إن جاء إلي لن يلاقي وقسم مني ووعد لا نجوت إن لن مني إن لن مني جاء فرجاء جاء جاء فرجاء يلاقي لا إلي قسم قسم ووعد نجوت اقصف جبل جبل يداح سنعى كلما تنزل ضربه كلما, كلما نرفع راس نحن رقم عالمي نجعل الظلم مدان ع ل قلم مدى ننزع القدس بسيف لا سلام نحن رقم عالمي. نجعل كل ننزع القدس بسيف. لا ن ت ك انتكار س فاغذوهم س ق يقشون و هو ه م ل ن يلاقي فرجا مقسم مني ووعد لا نجوت ان نجاك وهو إ ن جاء اليك قسم مني ووعد لا نجوت ان نجا أ و يعلو الذل ف ي ن برهه نوله يبدو لسان ا ورب قاطعوه مثل ما, مثل ما كان زمان ثم نكسوه غلافا ثم نسقيه ه و ا ثم نعطيه عدوه يلقى في الذل مكان ثم نكسوه غلافا ثم نكسوه نسقيه اضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو ان جاء الي لن يلاقي فرجاء قسم مني ووعد لا نجوت ان لا ج نجا إن نحكم صهيور تصلى ستهوج ولها هقر الموت الزوام سوف تصلى بجحيم ثم تغدو حارق جثتا بجحيم ثم ثم كحطام ولنا الشرع ايمان انهم معادو لعدنا ثم نلجمهم لجا ثم, ثم نلجمهم لجا فخذوه م واقتلوه م حيثما وجدتموهم اضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو ان جاء اليه من يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت ان لا ج نجا لا نجوت, إن جاء. لا نجوت إن جاء. لا